فرح المخالفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأغافسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تافروا في الحر قلنا رجعنا ما اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 أن بِهَا بها في الدنيا وتزهق وَهُمْ وهم كافرون وإذا سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أهل الطول منهم استأذنك أهل الطول منهم وقالوا ذرنا مع القاعدين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 هم المفلحون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 ولا على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج.